أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به, فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيا وجنات من أعناق والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا لهم بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما عم يصفون بديع السماوات والأرض كله صاحب وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ذلكم الله ربكم لا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 قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زور موقعنا على دابل خير وخير الدعاء وخير